কবী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 ان الله عليم بما يصنع والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحييناه فاحيينا به الارض بعد موتها كَذَلِكَ نُشور مَنْ كَ يُريد العزَّةَ فَلِلههِ العِزَّةُ جميع إلَْه يصعدُ الْكَلمُ الطيب وَالعملُ الصَّالِحُ يَرفَعُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُلَئِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِن أُسَ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِه وَمَا يُعََّرُ مِن مُ عَمَّرِ وَلَا يُم قَصُ مِنْ عُمُره إِلَّا فيِي كِتَ إِ ذَلِكَ علىلَ اللهَِّ يَسِي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 হি জুন্ন লাই শুই অিলি অজলিম মুস লি কুমর্বুকুম লহুমুকি দূনি ম্যামিখনমিং কতমসম সৌ لَكُمْ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 إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 বসুমে ওল وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ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 মুখানুবু ও মুখলি ফুানু কদলিক ما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور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 إِهُ غَفُورٌ شَكُ وََّذِي أَوْ حَنَ إلَيكَ مِنَ الكِتابَابِه وَال الحَقُّ مُصَدِّ قَلِّمَا بَيْنَ يَدَ إِ اللهَّهَ بعبادِه لَ خَبير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 জন্দিনী খু নু হিহ মিনস উমিল ফিহরি ওক উল্হমুলিল্লিজী হজন ইনবন <الذي> دار অলি من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ফিহলু وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ مَلا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا خِرجنَا نَعمم الصَالِحًا وَيرَ الذي كُن نَعمْمل أَولَُّ عَن مِركُم مَا يَتَذَكَّرُ فيِيهِمَ تَذَكَّرَ وَجَ أَكُمَّذِي فَذوقُ فَمَا لِظَّالِمينَ مِن النَّ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 وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا উল অর তুম শর কুমু লীন তদ্রোণ মিল অলকু মিন অর্ হুম শিরকি অম অত ন হুম কিতাব ফ হুম মালবই নিন بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ইহ كَانَ হালিমন রফুর ও সমু বিল্লি জহদান নিম্ল ইহম নদী উল্লয় কু مِن ইহদল উমম ফলম অহম নদী উম ف زَادَهُم إِلَّا نُفُور اسْتِكبَار فيِي الأبض وَمَكَّ السَّّ وَلَا يَحيقُ المَكرُ السَّءُ إِلَّا بِأَهْلِه فَهَل الظُونَ إِللاا سَُّةَ الأَّلِي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 وَلَوْ يُآخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ, ولكن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى